بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن علم الكرآن خلق الإنسان, خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسددان، والنجم والشجر يسددان، والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء وفاة وضع الميزان ألا تغوف الميزان ألا تغوف الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان وأقيم الوزن والأرض غضعها, والأرض غضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفقاع. خلق الإنسان من صلصال كالفقاع. وخلق الجن من مارج مننا وخلق الجن من مارج مننا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما ما تكذبان؟ رب المشرقين, رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحر يلتقيان مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يلغيان بينهما برزخ لا يلغيان فبأي آلاء ربك تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربك مات كذبان. فبأي آلاء ربك مات كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ تنفوا لكم أي وثقلان؟ تنفوا لكم أي وثقلان؟ فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا لا تنفذون الا بسلطان لا تنفذون الا بسلطان ابي اي الاه ربكما تكذبان ابي اي الاه ربكما تكذبان يُرسلوا عليكُ ماشٌ وَضُمٌ مِن نارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ يُرسلوا عليكُ ماشٌ وَضُمٌ مِن نارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يا رسول سيما هم سيوقظ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذبوا بها المُنَرِّمون يقُوفون بينها وبين حميمٍ آن يقُوفون بينها وبين حميمٍ آن فبأي آلٍ ربك ما تكذبان فبأي آلٍ ربك تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذواتا أفنان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فيه فبأي آل ربكما تكذبان؟ فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيهما من مِن فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ ثُمَّ تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَانِهَا مِنْ اسْتَدْرَك وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَان وَجَدَ الْجَنَّتَيْنِ دَان فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تكذبان فيه إن قاصرات القرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جام فيه إن قاصرات القرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي ربكما تكذبان الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان أَبَيِّ أَنَّ آيَ رَبِّكُمَا, آلاء ربكما هل أَبَيِّ أَنَّ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, هل الإحسان إِلَّا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان وبمن دونهما جننتان وللجوني ما جننتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان, مدهمتان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما عينان نباختان فيه ما عينان نباختان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه ما فاكهة ونخل ورمان في مَثَاكَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانُ بَلْ أَنَّى آلِهَةَ رَبِّكُم مَاتَكِدْبَانَ بَلْ أَنَّى آلِهَةَ رَبِّكُم مَاتَكِدْبَانَ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ حُرُمَ في الخِيام حور فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَقْمِثُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ لَمْ يَقْمِثُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جان فبأي آلاء, تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان متكئين على رفرف الخضر وعبقر حسان فبأي آلاء الاه ربكما تكذبان تبي ان الاه ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام